بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامة فلا قادرين على أن نسوي بنانة فليريد الإنسان ليفتر أمامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر ودنع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المخر كلا لا ودر إلى ربك يومئذ المستقر نبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فللإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معابيرا لا تحرك إني لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاستبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحفون العاجلة وتبعون الآخرة وجوه يومئذ